قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله أبضل نعم علي بن المديني علي بن عبد الله بن جعفر بن المديني أبو الحسن الملقب بحية الوادي إمام في العلل إمام عصره في العلل لا يبارى ولا يماثل في هذا الفن فهو فنه وبابه وقبلة الناس فيه ومرجعهم ومآبهم رحمه الله تعالى علي بن عبد الله المديني أبو الحسن سئل عن أبيه فقال الوالد ضعيف سكت أولا ثم ألح عليه بالسؤال قال الأمر دين الوالد ضعيف هذا من قول الحق ولا تزد على هذا في أبيك تجرح أباك أكثر من المقصود وإذا حصل المقصود يكفي الوالد ضعيف الوالد عنده كذا إذا سئل ما فيه ما معنى للزيادات هذه هذه عقوق الزيادات عقوق وإنما تجيب بقدر الحاجة وما تحتاج اليه فقط أما أنك تزيد في التجريح في أبيك هذا لا يصلح ورسول الله سئل عن أبيه أو سئل عن ما سئله فقال أبي وأبوك في النار لما رأى في نفس ذلك الرجل ما راه فقال أبي وأبوك النار يريد أن يسليه إذ حزن على أبيه مات على القفر قال أبي وأبوك في النار ولا تصلح الزيادات في الكلام على والد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يتأذى من هذا ربما فلا يصبح فيختفى بما ورد قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان تفضل ها؟ نعم سفيان بن عيينة احسنت أبو محمد علي عن سفيان سفيان بن عيينة والثاني في البخاري هذا الأصل سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا سفيان وقال حدثني صفوان بن سليم نعم احسنت صفوان بن سليم أبو عبد الله وقينا أبو الحارث عن عطاء بن يسار نعم ابو محمد وابو عبد الله وابو يسار على ما ذكروا له من الكنا ذكروا هذه الثلاث ابو محمد وابو عبد الله وابو يسار عن عطاه بن يسار الهلال رحمه الله عن ابي سعيد الخدري سعد بن مالك هل تذكر سعد بن مالك اخر عند من سعد نعم ابو اسحاق سعد بن ابي وقاص سعد بن مالك هل تذكر اخر ايضا سعد بن مالك عند من نعم والد سهل بن سعد سعد بن مالك ايضا والد سهل بن سعد سهل بن سعد بن مالك فهؤلاء من يسمى بسعد بن مالك من الصحابه واظنهم ذكروا رابعا لكن الظاهر انه نسب الى جده والده يزيد أو زيد سعد بن يزيد أو سعد بن يزيد ونسب إلى جدة سعد بن مالك هؤلاء ثلاثة من الصحابة ممن يسمى بسعد بن مالك أبو سعيد وسعد بن أبي وقاص ووالد سهل بن سعد يقال لهم سعد بن مالك وأجل هؤلاء الذين يسمون بسعد سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه خال رسول الله وأول مرة ما بسهم في سبيل الله تنقص من تعلمون من أهل القوفة المشاغبين ذلك العبسي تنقص سعدا رضي الله تعالى عنه وذكر ما كان عليه من الخير وأنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أنه ويأتي هذا المتأخر الذي لا يعرف للمتقدم فضيلة ولا يعرف للمتقدم سابقية فيتنقص أهل الفضل إنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذووه فإذا رأيت من يتنقص اهل الفضل فهذا لا يعرف الفضل لأهله وإنما يعرف الفضل أهل الفضل يعرفون للصحابة السابقية ويعرفون للصحابه القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون للصحابه النصرة لدين الله سبحانه يعرفون للصحابة الهجرة ويعرفون للصحابة غير ذلك من المآثر الجميلة والطيبة ومن الأمور التي بذلوها في سبيل الله سبحانه وتعالى وأعظم ما يعرف لهم شرف الصحبه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتنم والشاهد من الحديث أن الغسل لا يكون واجبا على الصبي إلا بعد الاحتلام ومتى يجب عليهم الغسل يجب عليهم الغسل هذا جوابه حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنهم إذا احتلموا وانظر إلى فقه البخاري الدقيق رحمه الله اصبط الفقرات المقدمة أو فقرات الباب من هذه الأحاديث فهذا الباب استنبط له ما أراده من التبويب ومتى يجب عليهم الغسل الطهور إذا احتلموا صاروا بالغين فإن المقصود بالاحتلام هنا البلوغ فإذا بلغ الصبي بلغ الطفل وجب عليه الاغتسال إذا احتلم وجب عليه أيضا غسل الجمعة على ما سياتي من الخلاف فيه وجبت عليه الطهارة والوضوء وغير ذلك من الشؤون التي تجب على المكلفين وأما قبل ذلك فيجب على وليه إذا أراد الصبي الصلاة أن يأمره بالوضوء وهكذا ايضا يجب على وليه أن يأمره بالصلاة وبما يسبقها من الوضوء كما سمعته وأما الغسل فإنه يستحب له أن يقتسل إذا أراد الجمعة وأت الجمعة يقتسل وقد اختلف الناس في غسل الجمعة هل هو واجب على المحتلم أي البالغ أم ليس بواجب على أقوال مختلفة فجمهور أهل العلم يقولون بالاستحباب وأن غسل الجمعة إنما هو مستحب واستدلوا بادله في الباب ومنها حديث سمرة من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل وهكذا أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام لو اغتسلتم وقد كان الناس قبلوا مهنة أنفسهم اي أن يقومون بالأعمال بأنفسهم في أول أمر ما عندهم خدم كانوا مساكين ما عندهم خدم بعدها فتح الله عليهم فكانوا مهنة أن يقومون بأفعال بأنفسهم ولا ان الإنسان الذي يقوم بالعمل يحصل له شيء من العرق ولا سيمة في البلاد الحارة وكانوا يأتون إلى المسجد على هيئاتهم ما يغتسل بعضهم يأتي إلى المسجد تنبعث منهم الرائح فشم النبي عليه الصلاة والسلام منهم ذلك أو شقي له هذا الأمر فقال لهم لو اغتسلتم هذا اليوم فقالوا هذا يدل على استحباب وأن الغسل ليس بواجب لأن مصر صلى الله عليه وسلم قال لو اغتسلتم وهذه الصيغة لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الاستحباب ولو إما للتمني أي أتمنى منكم أن تفعلوا هذا الشيء أو تكونوا للشرط يكون الجواب محذوفا لو اغتسلتم لكان احسن هذا الفعل منكم أحسن من الترك فتكون هذه الصيغة لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الاستحباب وهكذا أيضا سدل بما عثمان وأنه دخل المسجد وعمر يخطب الناس فقال له عمر ونظر إليه كلم وخاطبه ما هذا التأخر فقال إنما شغلت ولم يتمكن من ذلك إلا أنني توضأت وجئت الجمعة وقال والوضوء وقد علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل يوم الجمعة قال عمر اكتفى بهذا ولم يقول له توض اغتسل اولا ثم تأتي المسجد فقال أنا شغلت يا أمير المؤمنين حتى الغسل اغتسلت غير أني توضات وجئت بسرعة حتى أدرك الجمعة معنا قال والوضوء وقد سمعت أن يقول غسل الجمعه أو أمر بغسل الجمعه فقالوا هذا من أدلتنا على أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب لأن عمر لم يخرجه لأجل أن يغتسل ولم يحكم على صلاته صلاه الجمعه بالبطلان لانه لم يغتسل وهذا فيه نظر فانه ليس من شرط صحه صلاه الجمعه الاغتسال وهكذا هذه حاله مستثناه من كان حاله كحال عثمان وخشي فوات الجمعه خشي فوات الصلاه فانه يكتفي بالوضوء ويهرول كما يقال الى حتى لا تفوت الصلاه فانه لو اغتسل ربما تفوت عليه الصلاه والصلاة واجبه هذه حالة مستثنان سواء كانت لعثمان أو من كان حاله كحال عثمان فما يشغل بالاغتسال الذي هو منفصل عن صحة صلاة الجمعة بل ينبغي له أن يتوضى ويأتي الى المسجد حتى نتفوت الصلاة هذا ما فيه دلاله لهم على ما ذكر فهذه بعض أدلة الجمهور الذين يقولون بالاستحباب وأن وصل الجمعة ليس بواجب وأقوى ما يستدلون به لم نذكره أقوى ما يستدلون به ما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وثلاث أيام زيادة وثلاث أيام زيادة يقول الحافظ هذا أقوى ما يستدل به على الاستحباب اننا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فانصط فاستمع وانصط وغفر له ما بين الجمعة الى الجمعة وثلاث ايام زياده فقوله من توضأ فاحسن الوضوء قالوا يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب وخالفهم غيرهم وقالوا بان غسل الجمعه واجب ومن ادلتهم عن وجوب هذا الحديث الغسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم وهكذا ايضا من اتى الجمعه فليغتسل وهكذا حق على كل بالغ او على كل بالغ مكلف اراد الرواحي الجمعه ان يغتسل او الغسل او الغسل حديث حفصه بمعنى ان من اراد الرواحي الجمعه او الرواحي الجمعه واجب ثم قال ومن أراد الرواح للجمعة فعليه الغسل هذا من أدلتهم وكذلك الحديث الذي أشرنا إليه من اتى الجمعة فليغتسل وهذا من أقوى الأدلة على الوجوب ان غسل الجمعة واجب على من أراد أن يأتي الجمعة وهذا هو الصواب وأما على الإطلاق فلا وإنما يجب غسل الجمعة على من أراد أن يأتي إلى الجمعة غسل الجمعة واجب على كل محتلم والحديث الآخر من أتى الجمعة فليغتسل وأما من لم يأتي الجمعة فغسل الجمعة ليس بواجب عليه وإنما يستحب إذا أراد ان يغتسل فالغسل مستحب في حقه ومن أراد ان ياتي الجمعة فيجب عليه أن يغتسل سواء كان فيه رائح أو لم تكن فإنه يجب عليه أن يغتسل وأما مسألة الرايح فهي في أول الأمر كانوا يعملون ثم يأت الجمعة فتنبعث منهم الرايح استدل الجمهور على ان العلة هذه تدل على أنه إذا ذهبت فالغسل ليس بواجب من لم تكن له رائحه فهذا دليل على أنه ما يجب عليه الغسل والصحيح أنه سواء كان فيه رائحه أم ليست فيه رائحه يجب عليه أن يقتسل وقاعدة الأحكام تدور مع العلل هذه قاعدة صحيحة ولا شك ولكنها هي الأصل وليست بلازمه أن الأحكام تدور مع العلل فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا عند قدومه ليري المشركين قوته حتى لا يظن أنه ضعيف هذا كان أصل المشروعية حتى يري أولئك الذين ينظرون إليه شامتين أنهم أقوياء وليسوا بضعفاء ثم زالت هذه العلة بالإسلام وتمكن الإسلام من مكة فهل زال الطواف؟ ما زال الطواف لا زال واجباً لا زال واجباً على الناس بالركن من أركان العمره وأركان الحج ومن لم يطف فحجه غير صحيح ولا عمرته صحيحة يعني الطاف الركن. الذي ما ياتي به مع أن العلة فيه هو أنه لا يشمت به أولئك لما قدم مكة والنوم أوهنتهم حمى يثرب فأمر اصحابها أن يطوفوا بالبيت فذهبت هذه العلة هل ذهب الطواف ما ذهب الطواف بل بقي الطواف على ما هو عليه وهو ركن من أركان العمره وأركان الحج وهكذا أيضا فإذا لم تكن هناك روايح لا يقال أنه لا يجب لأن أصل مشروعية الغسل إنما يوجد الروائح هذه علة لا شكه الأصل في مشروعية الغسل والأمر به لكن إذا ذهبت هذه العلة فلا يلزم أن يذهب الحكم وهو الاغتسال فمن أراد الجمعة يجب عليه أن يغتسل به رائحة أم ليست به رائحة يجب عليه أن يغتسل والشيخ الإسلام كان متوسط رحمه الله بين هذين القولين فإنه يرى وجوب غسل الجمعة على من له عرق وله ريح أيضا كذلك يتأذى منه غيره كما في الفتاوى الكبرى فيقول يجب غسل الجمعة على من كان به عرق أو به ريح يتأدى منه الناس عندك يا أنا أيها المتكلم أنت وحسين عندك بارك الله فيك هذا السؤال ما هو قول شيخ الإسلام لا تظن ما فيه ما مارة لا زلت أرى اشخاصا عندك السؤال هذا ما أعرفتك إلى الآن لكن ضع النظارة وأنظر من أنت ها بس عمد أصرحك الله أراك شوف انتبه الشيخ الإسلام كالمتوسط فيقول يجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأدب به الناس وأما من لم يكن كذلك فلا فلا يجب عليه غسل الجمعة والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة أن غسل الجمعة واجب على من كان محتلما إلى أراد الجمعة إلى أراد الجمعة وأما إذا لم يرد الجمعة فلا يجب عليه لقول عليه الصلاة والسلام من أتى الجمعة فليغتسل من اتى الجمعه فليغتسل وأما ما استدلوا به من أحاديث حديث سمرة فهو ضعيف فهو من طريق الحسن عن سمرة الحسن لم يسمع إلا حديث العقيقه من سمرة وقد عنعن في الحديث وهو مدلس فهذا الحديث لا يثبت وهو من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وعلى ثبوته فيحمل على التدريج والتدرج بالتشريع على النساء بالتشريع وأن عليه وسلم قال هذا باعتبار أول الأمر وهكذا الحديث الآخر لو اغتسلتم فهذا كان في أول الأمر ثم بعد ذلك أمر به امرا متحتما من أتى الجمعة فنغتسل وصل الجمعة واجب على كل محتلم فكان في أول الأمر فيه تدريج بالتشريع كما حصل التدريج في تحريم الخمر كما حصل التدريج والتدرج في تحريم الربا وكما حصل التدريج في الصيام فإن الامه كانت صوم يوما واحدا نزاماً فقط ويوم عاشوراء ثم صاموا شهر بعد ذلك وجب عليهم صيام شهر رمضان ولا كان في اول الامر صوموا يوما واحدا من السنه وهو عاشوراء بعد ذلك تدرج إلى أن وصل الصوم الى شهر كامل تصوم الامه فهذا من هذا الباب لو اغتسلتم من توظاف بها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل فهذا يحمل لو صح مع هذا الحديث الآخر على التدريج في التشريع تشريع غسل يوم الجمعة فكان أول الأمر غسل الجمعة من باب الاستحباب وإن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا حتى تذهب الرايح لو اغتسلتم من توظف بها ونعمة من اغتسل فالغسل أفضل من توظف أحسن وضوء ثم أتى الجمعة إلى اخره فيكون في أول الأمر من باب التدريج في التشريع ثم بعد ذلك أمرهم امرا متحتما عليهم من أتى الجمعه فليغتسل غسل الجمعه واجب على كل محتنم جاءت الأوامر بعد ذلك فنسخ ذلك الاستحباب الى الوجوب وان غسل الجمعه صار واجبا وقد تدرج قبل ذلك ومر بمرحله الاستحباب ثم جاء الامر الحتمي بأن من اراد ان ياتي الجمعه عليه ان يغتسل وجوبا هذا هو الصحيح إن شاء الله أن غسل يوم الجمعة واجب على من أراد أن يأتي الجمعة وأما الذي سيجلس في بيت مريض ولم يأتي الجمعة وله عذر من اعذار فهذا لا يجب عليه أن يغتسل ويستحب له الغسل يوم الجمعة وبقي هذا الغسل غسل الجمعة ليوم الجمعة أو لصلاه الجمعه لصلاة الجمعة غسل الجمعة لصلاة الجمعة فمن أتى الجمعة يجب عليه أن يقتسل قبل سمعته وبقي وقت هذا الاغتسال متى يكون وقت هذا الاغتسال متى يبدأ يبدأ وقت الاغتسال على الصحيح وهو قول الجمهور من طلوع الفجر الصادق فإذا طلع الفجر الصادق فهنا يبدأ وقت الاغتسال الذي يقتسله الشخص للجمعة يبدأ هذا الوقت ويستحب أن يجعله متصلا بإتيانه الجمعة يؤخره إلى الوقت الذي يريد أن يأتي الجمعة فلا يص... يعني يغتسل ابتداء اول ما يطلع الفجر الصادق يذهب يغتسل هذا جائز وهذا مجزئ ويكفي لكن الأفضل أنه يؤخره إلى الوقت الذي يريد فيه أن يأتي إلى يغتسل ويلبس ثيابه وينطلق هذا هو الأفضل له ومن حيث الاجزاء فإنه يكون بعد دخول الوقت بطلوع الفجر ومنهم من قال وقته يكون عند إتيان الجمعة وأما قبل ذلك لا يجزي وهذا قول مالك نقن عن أوزاعي أن المجز منه أن يكون الوقت الذي يريد أن يأتي فيه الجمعة يقتص وهذا القول مرجوح قال به مالك أيضا نقن عن ومنه من قال هو غسل يوم الجمعة لو اغتسل بعد صلاة الجمعة اجزاه لو اغتسل بعد صلاة الجمعة فهذا يجزئه هذا قول الظاهرية وقول بعض اهل العلم لقوله الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وهكذا الأدلة الأخرى التي فيها تقييد باليوم حق على كل مسلم أن يغتسل يوما في الأسبوع أو معنى الحديث وهكذا الرواية أخرى غسل الجمعة واجب على كل محتنم في الرواية أخرى غسل الجمعة فقالوا الغسل أن واجب أن يقوم في اليوم سواء احدث بعد طلوع الفجر أو احدث عند الاتيان إلى الجمعة أو احدث بعد صلاة الجمعة فإن المطلوب منه أن يأتي بغسل يوم الجمعة سواء سبق أو بعد الصلاة فيجزئه والصحيح أنه لا يجزئه من أتى الجمعة إلا قبل الجمعة لا يجزئه إلا قبل الجمعة، فإذا اغتسل بعد الجمعة وأتى الجمعة لا يجزئ هذا الغسل، فيأثم على ترك الغسل على القول الصحيح أنه واجب، يأثم وهذا الغسل الذي بعد الجمعة لا يجزئ ولا يغني عنه شيئاً، وإذا اجتمع الجنبة مع غسل الجمعة اكتفى بغسل الجنبة وأدخل غسل الجمعة في غسل الجنبة ولا يحتاج الى غسلين لا يحتاج إلى غسلين يكتفي بغسل واحد على الصحيح ومن أهل العلم من يرى أنه لا بد أن يغسل غسلين غسل الجنابه وغسل للجمعة والصحيح أنه تتداخل هنا الاغتسالات فإذا اغتسل يوم الجمعة أو إذا اغتسل الجنابه هنا دخول غسل الجمعة يكفيه ولا يحتاج الى تكرار الغسل على القاعدة المعلومة عندهم أنه إذا تعددت الأسباب والموجب واحد يكتفى بسبب أو بموجب واحد يكتفى بموجب واحد بالفتح اسم مفعول الموجب هو الغسل فإذا تعددت أسبابه جنابه جموعة وغير ذلك من الأسباب التي توجب الغسل فإنه يكتفى بموجب واحد بغسل واحد هذا هو الصحيح كما أنه يكتفى بموضوع واحد لاسباب متعددة. كان يكون حصل منه بول حصل منه غائط وحصل منه غير ذلك مما ينقض الوضوء فإذا أراد ان يتوضا لا لكل حدث مما يوجب الوضوء يكتفي بموجب واحد أي بوضوء واحد لجميع تلك الأحداث وغير ذلك مما يذكرونه تحت هذه القاعدة وإن يتعدد سبب والموجب متحد كفالهن موجب فإذا تعددت الأسباب والموجب واحد فإنه يكفي موجب واحد أي غسل واحد للجنابة وللجمعة وللعيد إذا حضرت وللعيد إذا حضرت يكفي واحد جمعة وعيد وجنابة مثلا كما هو الحال الذي سيكون باذن الله ستجتمع الجمعة وسيجتمع العيد وأما الجنابة الله أعلم فإذا حصلت فإنه يكفيه واحد يكفيه واحد يكتفي به فهذا هو فإنه لا يعني لا يلزمك أنك تحدث غسلين خلافا لبعض أهل العلم فهذه قاعدة صحيحة إن شاء الله وهي قاعدة اذا تعددت الأسباب والموجب واحد يكفي موجب واحد تعددت أسباب الوضوء غائق وبول وغير ذلك وفساء وغيرها هذه أسباب متعددة للوضوء فإنه يكتفي شخص بموجب واحد أي بوضوء واحد تعددت أسباب الغسل جنابه عيد وكذلك جمعه فإنه يكفي موجب واحد اي غسل واحد لجميع هذه الأشياء وعلى هذا فقس على هذا فقس اذا تعدد ولوغ الكلب تعدد ولوغ الكلب في الإناء فإنه يكفي موجب واحد اي غسل واحد سبع مرات يغسله ويكفي لا يقول قد تعدد الولوغ نحتاج على كل ولوغ سبع مرات لا فانه اذا تعدد الأسباب والموجب واحد متحد فيكفي موجب ولا تحتاج للتعدد ويذكرون لهذا أمثلة لكن نحن مقصودنا هنا إذا تعددت الأسباب الغسل فإننا نكتفي بغسل واحد فالشاهد من هذا تحت الباب هذا الحديث أن المقصود بذلك ومتى يجب عليهم الغسل يجب عليهم الغسل إذا احتدموا الأطفال وهناك حكام كثيرة للأطفال وقد جمع فيها ومنها ما نحن بصدد الآن أحكامهم بالصلاة أحكامهم بالطهارة وهكذا ما لم يذكر أحكامهم في الجنايات أحكامهم في الاداب أحكام الأطفال في الاداب أحكام الأطفال في الجنايات إلى آخذ ذلك فلهم أحكام تذكر في شرع الله سبحانه وتعالى كما أن النساء لها أحكام أيضا تذكر في شرع الله ما فرطنا في الكتاب من شيء تفضل هذا دين متكامل أحكام الحيوان حتى الحيوان له أحكام